احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذه أ س ئ ل ة ع د ي د ة حول موضوع واحد وهذا أ ح د ه ا ما حكم من وضع الدش في بيته من أ ج ل ا ل أ خ ب ا ر فقط أ و من أ ج ل الاستماع إ ل ى ق ن ا ة ا ل ج ز ي ر ة ا ل أ خ ب ا ر يحصل عليها بدون الدش يحصل عليها في الصحف يحصل عليها في ا ل إ ذ ا ع ة يحصل عليها في التلفزيون السعودي الذي ليس فيه دش يحصل عليها بدون الدش الدش يجلب عليه شرا عليه و على غيره من أ و ل ا د ه و أ ه ل بيته فمفسدته ر ا ج ح ة على مصلحته إ ن كان فيه م ص ل ح ة مفسدته ر ا ج ح ة فلا يضعه على بيته بما فيه من ا ل م ف س د ة ا ل خ ا ل ص ة أ و ا ل ر ا ج ح ة و ليس ا ل أ م ر مقتصرا عليه بل إ ن ه سيفسد أ ه ل البيت كلهم كبارهم و صغارهم إ ل ا من رحم الله و هو مسؤول عنه قال صلى الله عليه و سلم صاحب البيت راع و مسؤول عن رعيته راع و مسؤول عن رعيته من الذي ي س أ ل ه ي س أ ل ه الله جل و علا يوم ا ل ق ي ا م ة ه ل ا يجوز له أ ن يجعل الدش على بيته ب ح ج ة ا ل أ خ ب ا ر ا ل أ خ ب ا ر يحصل عليها بوسائل ك ث ي ر ة ليس فيها م ف س د ة ثم ا ل أ خ ب ا ر ما هي ا ل أ خ ب ا ر أ ك ث ر تدجيل وكذب وماذا يستفيد منه ا يهدم بيته ع ل شان يحصل على ا ل أ خ ب ا ر أ خ ب ا ر أ ك ث ر ه ا كذب و أ ك ث ر ه ا تهييج و شر كذب لا يهدم بيته و يفسد أ س ر ت ه ل أ ج ل هذا الزعم الباطل و ق ن ا ة ا ل ج ز ي ر ة فيها شر كثير فيها شر كثير و فيها تحريش و فيها يؤتى ب أ ن ا س يتخبطون في أ م و ر الدين و في مسائل الفقه و يحرمون ما أ ح ل الله أ و يحلون ما حرم الله في فتاوى هذا خطر شديد الاستماع الى ن ظ ر فيها و في ق ن ا ة ا ل ج ز ي ر ة شرها مستطيل ا ل آ ن و كل ينسب إ ل ي ه ا الشر ولا يمدحها أ ح د نعم